الذي خلق سبع سماوات اذا قا ما تراني خلق الرحمان منها تفاو ترجع البصر على التراب من سقوط يَجْرِي نَزَاهِرَتَيْنِ وَقُذِبَ إِلَيْكَ البَصَرُ قَاصِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَالْقَذْفُ مِنَ السَّمَاءِ أَدْنَى مِنَ الصَّادِعِ وَجَعَلْنَاهَا أَوْجُومًا لِلشَّيَاطِينِ فَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَرَدِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَاب جَهَنَّمَ لَن يَمُوتَ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ إِلَّا كَمَا يَمُوتُ فَيَحْيَىٰ إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا وَهِيَ تَفُورُ فَجَنٌُّ مَّنَّزَّهٌ مِّنَ الْغَيْظِ بكلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَادِمُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بنا قد جاءنا نذيرا فكذلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه أُولئِكَ السعِيرِ كَذَٰلِكَ رَصُودُ ذَٰلِكُم فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وأشروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَمِنَ آيَةٍ فِي السَّمَاءِ أَيَّ يَخْسِفُ بِالْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا لَنَا الطَّيْرَ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ فُتِنيا خُرُجٌ مِنْ ذُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ಶಿ ಮುಖಿ ನಾರಿ ಅರ್ಗಿಯಂ ಶಿ ಸುಯ ನಾರ ವ್ಯಾಪಿ يَأْقُومُ وَجَعَلَ لِكُلِّ سَمَاءٍ وَلَجَّارًا وَلِلْأَرْضِ قَلِيلاً لَّا تَشْقُرُونَ قل هُوَ الَّذِي يَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتَ صَادِقًا قل إنما العلم إنذى الله وإنما ألا نذير مبين فلما رأوا هذر فتنسيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنا قَدْ أَرَيْتُمْ إِن زَهكَ نِيَ اللهُ وَمَنْ مَأْوٰهُ إِلَّا رَحْمَنَا فَمَنْ يُجِرُنَا كَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيكم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء